شرح هذه الأربعين النووية للإمام الإمام الحافظ الإمام يحيى لشرف النووي رحمه الله تعالى وقد جمع رحمه الله تعالى هذه الأربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصنف كما صنف قبله من العلماء في جمع أحاديث عليها مدار الإسلام أحاديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام قد رايتم ما مر معنا من الأحاديث العشرة أنها معظم هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام أي تدخل في أبواب كثيرة من الدين والحديث الأخير الذي مر معنا ما هو؟ الحديث الأخير تذكرون مر معنا حديثين حديث التاسع والعاشر آخر واحد إن الله ها ما كنت موجوده ما رجعت معنا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين حديث به وريرة كما عند الإمام مسلم وهذا الحديث مر معنا الأسبوع الماضي فحديث كذلك ذكر العلماء عليه مدار الإسلام لأن الله عز وجل لا يقبل من القول أو الفعل أو غير ذلك أو الاعتقاد إلا ما كان طيبا إلا ما كان طيبا فيدخل في هذا كل أبواب الدين لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما كان طيب سواء من القول أو الفعل أو الاعتقاد أو الكسب ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أعطى مثال للرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه ويأتي بكل أسباب استجابة دعاء ومع هذا لا يقبل دعائه لماذا؟ لأن ماله حرام ومكسبه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام نسأل الله العفو فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل فهذا حديث من الجوامع الحديث الحادي عشر معنا هذه الليلة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي ونسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح فهذا الحديث الأول الحديث الأول من احاديث الحسن ابن علي ابي طالب رضي الله عنهما قد مرت معنا احاديث يعني لعدد من الصحابة رضي الله عنهم كعمر و عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة كذلك النعمان بن بشير وأبي رقيه بن أوس الداري كل هؤلاء الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في الحديث الحدي عشر يذكر الإمام النووي حديث الحسن ابن علي رضي الله, عنه رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين الحسن الحسن ابن علي رضي الله عنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الطفل الصغير يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة في السنة يعني الثالثة ثلاثة عشر بعد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وكما تعلمون النبي كم بقي في مكة ثلاثة عشر سنة وفي المدينة عشر سنين فهو صلى الله عليه وسلم حياته كنبي ورسول ثلاث وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام ثلاث عشر في مكة وعشر سنين بالمدينة صلى الله عليه وسلم فنبينا عليه الصلاة والسلام لما مر على مكوثه بالمدينة ثلاث سنين ولد الحسن ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما وولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من شباب أهل الجنة، كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أخوه الحسين سيد سيد شباب أهل الجنة، والحسن ولد إذن بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، فإذا إذا كان ولد بعد الهجرة بثلاث سنين، فكم كان عمره لما مات النبي عليه الصلاة؟ ها تقريبا سبع سبع سنين والسمن سبع سنين كان عمره سبع سنين ومع هذا تحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وروى عن النبي عليه السلام تقريبا ثلاثة عشر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن سبع سنين آه سبع سنين عندنا لا لا لا يفقه شيء وربما لا يتحمل شيء لاننا نحن عودناه وإلا فإن الطفل عنده ذكاء عنده استطاع أن يتحمل وأن يحفظ كتاب الله عز وجل وأن يحفظ الأحاديث عدد من الأطفال الصغار حفظوا العجب العجام فيما يتعلق بالسنة والأحاديث والأثار إلى غير ذاك فهو تحمل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لنا أنه حفظ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك وكذلك تقرأ جاءت بالضم دع ما يريبك إلى ما يريبك وإلى ما لا يريبك وبالفتح أشهر وأفصح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أبوه علي بن أبي طالب أمه من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عبد بن أبي طالب علي بن بطالب وجده عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فعلي بن بطالب طالب رضي الله عنه وابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي سماه الحسن هو النبي عليه الصلاه والسلام لأن علي رضي الله عنه لما ولد له الحسن وهو أول, أول أولاده وكثير من الناس يظن أن الحسن الحسين توأمين إذنك من رزق التوأمين الحسن والحسين وهذا غير صحيح لأن الحسن ولد قبل الحسين الحسن ولد قبل الحسين وليس بتوامين كثير من الناس يعني لما يرزق توأمين يسميه الحسن والحسين فيظن أنه متوأمين اذا سماهم استبشارا بهذه الأسماء الطيبة المباركة فنعم الأسماء, نعم الأسماء الأسماء التي سماها نبينا عليه الصلاة والسلام فعلي رضي الله عنه لما ولد له الحسن قال سميته حربا تعرفون أن العرب كانوا يسمون الأسماء الشديده القوية حتى يكون شديدا الولد ويعتد على الحروب على المعارك الى غير ذلك فسماه حربا فلما جاء الرسول عليه الصلاه والسلام قال قال لهم اروني ابني ما سميتمه وهذا في أن الأب هو الذي يسمي فلا تقع يعني خصومه غير ذلك مما نسمع اذا سمى اذا سمى سمت المراه لا شيء, لا شيء يعني لا باس اذا تصالح على هذا ترك لها الاب ان تسمي لا باس لكن هذا الامر هو للاب فلذلك وعلم بطالب ما سما بمجرد ما ولد سما فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ارون ابني ما سميتمه فقال له سميته حربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن بل هو حسن فغير النبي عليه الصلاه والسلام اسمه من حرب إلى حسن، وهو حسن كان حسن في خلقه، حسن في أقواله في أفعاله، حسن في آدابه، حسن في خلقه، فالله عز وجل سبحانه وتعالى جعل فيه من الأشياء الحسنة الكثيرة بفضل من الله عز وجل سبحانه وتعالى، فسمّاه النبي عليه الصلاة والسلام حسن، وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير بعض الأسماء صلى الله عليه وسلم إذا رآها مخالفه للشرع. وروى أبو داود عن, عن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقى عنه عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا عقى عنهما عليه الصلاة والسلام والعقيقة كما تعلمون الصحيح أنها واجبة العقيقه واجبة فمن ولد له ولد فيذبح عنه كبشين والبنت كبش واحد وهذه سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال كل مولود مرتهن بعقيقته يعني الرهن هذا اختلف في العلماء ما معنى الرهن يعني يبقى مرهون كانوا مسجون فالواحد يضحي عن المولود شكرا لله عز وجل ويدفع هذا الرهن عن هذا الولد وهذا يكون في أيوم أي في أي يوم اليوم السابع يكون في اليوم السابع, في اليوم السابع يسمى ويذبح ويحلق له شعره كل هذا يكون في اليوم السابع كل هذا يكون في اليوم والاسم يسمى قبل ذلك لا بأس لأن النبي عليه السلام سمى ابنه إبراهيم سماه قبل سماه عند ولادته لما ولد قال ولد لليوم ولد وسميته باسم أبي إبراهيم فلا بأس أن يسمى قبل السابع نعم أما الحلق والعق عن الولد فيكون هذا في اليوم السابع اليوم السابع وأمه كما قلنا فاطمة و عند البخاري رحمه الله تعالى يقول انس بن مالك لم يكن أحد أشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام من الحسن بن علي الحسن بن علي كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء يعني وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقبه بن من الحارث قال صلى أبو بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاكبر صلى العصر ثم خرج يمشي فلما خرج يمشي فرأ الحسن يلعب مع الصبيان صغير كما قلنا ولد في السنه الثالثه من الهجره فكان يلعب مع الصبيان فلما رآه ابو بكر الصديق حمله على عاتقه ابو بكر الصديق كان يحب كل ما يحبه النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب كل ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن لكل ما يحزن منه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لما يعني ابو بكر الصديق لما ابو قحافه اباه لما جاء وكان إسلامه متأخرا جدا يعني, يعني بعد الفتح لما فتحت مكة فجاء أبو قحافة أبو, أبو بكر الصديق فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الإسلام ويسلم وغير ذلك وجاء رجل كبير كله, كله يعني شيء شيء في لحيته شيء في رأسه فبعد ذلك جاء أن أبو بكر الصديق بكى فقيل له أتبكي وأبكى يعني دخل الإسلام الحمد لله هذا شيء عظيم قال وددت لو أن أبو طالب أسلم مكانات لماذا لادخل الفرحة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام لأن أبو طالب فعل شيء كثير طالب فعل شيء كثير للنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا أن الله السلام مت على الكفر فتمنى أبو بكر الصديق أن لو كان أبو طالب هو الذي دخل الإسلام لكنه نسأل الله العفي تعصب تعصب للقبيلة ولدين الأباء والاجداد فمات وهو يقول انا على ملة عبد المطلب كما في الحديث الصحيح فالمهم أن حمله أبو بكر الصديق حمله على عاتقه وقال قال بأبي أي أف أفديه بأبي قال شبيه بالنبي لا شبيها بعلي ويحمله وعلي رضي الله عنه كان واقف فرأى أبو بكر الصديق يعني سمع ما قال أبو بكر الصديق قال بالنبي لا شبيها بالعلي فضحك علي رضي الله عنه ضحك كما عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولذلك كان الحسن فعلا حسنا كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام وسيدا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد شباب الجنة تعرفون أن الجنة يدخلون شباب ما يدخلون شيوخ الناس إذا دخلوا الجنة ما يدخل شيء يدخلون الشباب يعني كقال في عمر الثلاثين هكذا الأربعين يدخل الناس الجنة ما يدخلون شيوخ وشيا وغير ذلك يعني في هذا في الدنيا إذا دخلوا الجنة فيدخلون الشباب الله عز وجل يدخلهم هكذا سبحانه وتعالى وإذا هؤلاء سيده شباب أهل الجنة يعني سيده شباب أهل الجنة فكان فعلا سيدا وكان وسيما وكان جميلا وعاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كان كبير الشأن فعلا كان شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الحسن الحسن ابن علي رضي الله عنه هو أفضل من أخيه الحسين في الأفضلية هو أفضل في الأفضلية هو الأفضل لكن بسبب القصة التي حصلت للحسين وخروجه لما غدر به أهل العراق قالوا تعالى نبايعك وغير ذلك الروافد نسأل الله العافية تمسكوا بهذه القصة لما فيها من الألم وما فيها من الحزن فجعل الحسين ممجد وجعلوا يعني رفعوه فوق المنزلة التي أنزله الله جل وعلا إياها فتمسكوا بقصة قتله بقصة قد معنا الصحابة منعوه عدد أن الصحابة لم يوافقوا على هذا الخروج ومنعوه من ذلك وهو ندم على هذا الأمر وأراد أن يرجع فما تركوه ما تركوه حتى قتلوه وتعرفون القصة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين فلذلك روا في التمسك بقصة الحسين لأنها تثير الأحزان والعواطف فجعلوا ذلك وسيلة لشركهم ولما هم عليهم من البدع ولو كانوا صادقين في حب آل البيت واحترام آل البيت لكانوا تعلقوا بالحسن أكثر من الحسين لكن تعلقوا بالحسين بسبب القصة التي وقعت له هم الذين غضروا به صلى الله عليه وسلم فليس تعلقهم هذا بالحسين ليس معنى أن الحسين أفضل من, من الحسن الحسن أفضل يعني الحسن ولد قبله الحسين بعده ومن ذلكم اخواني الكرام الذي يدل على مكانة الحسين ان علي رضي الله عنه لما قتل ومات شهيدا عثمان عمر مات شهيدا عثمان مات شهيدا وكذلك علي كلهم قتلوا رضي الله عنهم أجمعين بضربة غدر فبعد موت علي الذي بايع الناس خليفة هو الحسن فالحسن كان خليفة وبعض العلماء يقول أنه من المسائل لا يعرفها الناس نحن نعرف الخلفاء الخلفاء الاربعه والحسن كذلك خليفه لكن خلافته ما دامت الا خمسه اشهر تقريبا لماذا لانه تنازل عن الخلاف رضي الله عنه أرضاه تنازل عن الخلاف لمن لمن لمعاويه لمعاويه رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين لانه حصلت فتنه وغير ذلك ولما قتل عثمان ف أهله وأقاربه بني أمي طالبوا بدمه فعلي كان يرى المصلحة في غير ذلك ثم اختلفوا إلى غير ذلك مما حصل كما تعلمون فوقع خلاف يعني طويل ثم هذا الخلاف دام سنين إلى أن قتل علي رضي الله عنه في السنة الخامسه لأن خلافة علي دامت خمس سنوات تقريبا دامت خمس سنوات فخلفه الحسن والحسن لما رأى الفتنة والغير ذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية في سمية هذا اليوم يوم سمي سمي هذا العام عام الجماعة لأنه تنازل عن الخلافة وجمع الله جل وعلا به الناس وكان بعد ذلك المعاوية هو الخليفة ثم أبناءه جاءوا بعد ذلك وكان هو الملك ثم أصبح ملك لأن النبي السلام ذكر هذا قال تكون فيكم الخلافة ثلاثين سنة ثم بعد ذلك تصبح ملكا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفعلا يعني في في عهد الحسن كانت تقريبا ثلاثين أو أكثر من ثلاثين سنة أنها كم خلافة أبي بكر صدق كم بقيت عامين سنتين خلافة عمر عشر سنين هي كم هي 12 سنة خلافة عثمان كم 13 سنة هي كم يا خمسة وعشرين سنة وخلافة علي خمس سنين هي كم هي ثلاثين سنة والحسن يعني تقريبا خمسة أشهر هي تبع علي تبع الثلاثين قالوا بعد ذلك تكون فيكم الخلافة ملكة وفعلا معاويه هو أول ملك أول ملك هو معاوية رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين وهاو كل صحابة ترضى عنهم إخوان وذالك لما جاء واحد فسأله في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الحاكم الذي يضرب به مثال في العدل وغير ذلك. فجاء رجل قال له أنت أفضل أم معاوية أفضل ومعاوية الصحابي وعمر بن عبد العزيز يعني جاء يعني في عهد التابعين خليفة عادل فقال لغبار غبار في منخر معاوية خير من يعني من الأرض من عمر بن عبد العزيز الغبار في منخر معاوية خير من من عمر بن عزيز وغيره من الناس أنا هذا صحابي هذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد مع النبي وسلم غزوات والقتال وغير ذلك وزكاها النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالجنه عليه الصلاة والسلام فهؤلاء الناس لا يوجد أفضل منهم اخواني كرام وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة كثيرة ومنهم من يخطئ ومنهم من يصيب ونحن اخواني الكرام نترضى عنهم أجمعين فالله قد غفر له والله جل وعلا رضي عنه والله عز وجل أدخلهم جناته جنات النعيم فاذا هذا الحديث هو لحديث الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبط معناه ابن البنت هذا يسمى الصبط الصبط يسمى ابن البنت والحفيد هو ابن الإبل يسمى الحفيد أما الصبط هو ابن البنت يقال له الصبط وذلك قال صبط رسول الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب قال صب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانة ريحانة اي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا يعني كان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فكان وصفه النبي صلى الله بانه سيد وكان سيد قال إن ابني هذا السيد وسيصلح الله جل وعلا به بين فئتين من المسلمين وكان الامر كما قال عليه الصلاه والسلام و يعني كما قلنا تنازل عن الخلافة لاخيه ف ريحانة الحسن ريحانه النبي عليه الصلاه والريحانة يعني ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة لكم الزهرة الطيبة طيبة الرائحة ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام الحسن وصف حتى الحسين بأنهما ريحانتان, ريحانتان فقال ومعنا يعني شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى شرحه المنحة الربانيه في شرح الأربعين النووين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع يعني اترك دع معناها اترك ما يريبك يعني ما تشك فيه دع ما تشك فيه من الريب وهو الشك الى ما لا يريبك الى الشيء الذي لا شك فيه يعني دع ما تشك فيه الى الشيء الذي لا تشك فيه فاذا كان عندك امران احدهما مشكوك فيه والثاني ليس فيه شك فإلى ماذا تصير؟ تصير إلى الذي فيه شك أو الذي ليس الذي ليس فيه شك. ماذا قال النبي صلى الله عليه إلى الذي ليس فيه شك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق معنا. تعرفون الحديث أنعم بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وعرضه فالنبي عليه الصلاه والسلام بين ان الحلال بين والحرام بين بين الحلال والحرام امور متشابهات لا, لا يعلمه كثير من الناس لا يعلم أهي حلال ام حرام الحلال بين والحرام بين لكن بينهما امور فالنبي عليه الصلاه ماذا اوصاه قال فمن اتقى الشبهات هذه تسمى الشبهات لانك اذا وقعت فيها وقعت في الحرام ف... المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الشبهات لأن الحلال بين والحرام بينه فإذا شك في شيء فليتركه وهنا نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني دع الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه هذه قاعدة لو مشينا على هذه الأصول نسلم نسلم ونلقى الله عز وجل نحن سالمين إذا قلنا هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الدين والإسلام هذا إذا طبقته هذا يدخل في أمور عديدة لا حصر له وذلك العلماء جعلوا هذا الحديث قاعدة ويدخلون في عدة أمور فدع ما يريبك أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا يريبك إلى الشيء الذي لا ليس فيه شك. لاجل أن ترتاح نفسك وتبعد عن الريب. فإن أخذت بالمشكوك فإنه لا تزال نفسك في قلق وفي حيرة وإذا أخذت بالغير المشكوك فيه طبع أنت نفسك طبع أنت نفسك واسترحت وارتاح ضميرك فإذا شككت مثلا في مال أهو حلال ام حرام وهناك مال اخر تيقنت انه حلال عندك مال قلت هذا حلال ولا حرام وعندك مال تعلم يقينا انه حلال فخذ اليقين واترك الشك. ما هو اليقين المال الحلال والمال هذا الذي شككت فيه اتركه لله عز وجل سبحانه وتعالى طيب اذا اشتبه عليك طعام عندك طعام لا تدري هل حلال ام حرام واخر حلال خيرت بين هذا الذي هو لا تدري حلال ام حرام وبين هذا الحلال تختار ماذا يعني ماذا تفعل ها ايوه تترك هذا الذي فيه شك الى الذي ليس فيه شك واحد مثلا أردنا يبيع لحم قال هذا عندي شك لا ادري الحلال ام حرام وهذا عندي اليقين انه حلال وال والذي شك فيه يعني جميل وطيب وممتاز في شحم وفي كذا آه. تمشي مع العين ولا تمشي مع القاعدة تمشي مع القاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهكذا ولذلك النبي يعطيك جوامع الكلم أنفع الأمور يعطيها لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار العبد على هذه القواعد فإنه يمشي مستريح كما قلنا اخواني الكرام ف... وهذا الحديث يدخل في المعامله يدخل في العبادات يدخل في النكاح يدخل في كل أبواب العلم حديثات يدخل في كل أبواب العلم فكذلك آ... إذا اشتبهت عليك امرأة امراه اشتبهت عليك هل تحرم عليك برضاعة أو لا تحرم يعني شككت في, في امرأة شككت آ... أردت مثلا تتزوجها ثم شككت هل آ... أرضعتها أمك أو أنت رضعت من أمها إلى غير ذلك ما عندك اليقين وإنما شككت فالأولى ماذا تفعل أن تتركها لنا قد تكون قد هي أختك و ويعني تقع فيما حرم الله جل وعلا فتتزوج في المرأة. تتزوج المرأة التي ليس فيها شك تبتعد عن هذه المرأة تتزوج المرأة التي ليس فيها شك وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين لذلك أنا أعرف بعض القصص أن بعض الإخوة تزوج من بعض النساء ووجد بعد ذلك أنها, أنها أخته حصلت نعم انا أعرف بعض مما وقع هذا فوجد أن أخته في الرضاع وبعد ذلك اضطر الى ان يتفرقوا منهم من عندهم اولاد بعد ذلك المهم ان الواحد قد لا يكون انسان قد قدر الله عز وجل العليم هذا الامر ولا و ولا يعلمه ولذلك هذا الامر اخواني الكرام قاعده عظيمه جدا كذلك رجل مثلا انتقض وضوءه رجل انتقض وضوءه ثم صلى والشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ وقع في الشك يعني فوقع ف... الشك أين بعد ما ولكن لكن هل وقع في... وقع في ماذا في الوضوء ولا في انتقاد الوضوء ورجل انتقد وضؤه ثم صلوا وشك هل توضأ فشك في الوضوء لكن هل شك في انتقاد الوضوء ما شك في انتقاد الوضوء فإذا يبني على ماذا أين اليقين هو عنده انتقاد الوضوء ما في شك لكن الوضوء فيه شك فإذن يبني ما على ماذا على اليقين دع ما يريبك. لأن عندك يقين أنك كنت على غير وضوء انتقاد وضوء لكن الشك وقع في الوضوء فاذا الأصل أنك لم تتوضا فالصلاة التي صليت صحيحة ولا باطله باطلة فتتوضا وتعيد هذه الصلاة لأنك لو لم تصلي تبقى في قلق تبقى في قلق تقول لعل ما توضأته الغذر فهنا إذا شككت في الوضوء وانت على يقين أنك يعني لم تكن على طهارة فهنا تتوضأ فلذلك هذه قاعدة تقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالريب هنا صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي وعكس المثال الصادق عكس هذا المثال بصيغة أخرى رجل توضى ثم صلى وشك هل انتقذ وضوه أم لا ماذا يفعل يعني بعكس الأولى هذه الأولى شك في ماذا في انتقاد الوضوء شك في الوضوء لكن عنده يقين بماذا بأن الوضوء قد انتقذ هنا لا هنا توضى عنده اليقين أنه توضى ثم شك في انتقاد الوضوء قال هذا الوضوء الذي توضأت في البيت هل انتقد أم لم ينتقد ماذا يفعل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أين الريب هنا الشكفين في انتقاد الوضوء والذي ليس فيه شك ما هو الوضوء فاذا انت بني على الوضوء توضات وتقطع وضأت تقطع الوسواة يعني انت وضأت في البيت خرجت وصلت المجد قلت هل خرج مني ريح هل خرج مني شيء يعني شككت قلت لعل في طريق خرج شيء والله ما أذكر فهنا تبني على اليقين وهو ماذا الوضوء أما انتقاد الوضوء فليس فيه, ليس فيه يقين ففيه شك فإن ترمين وتتركه خلفك وت ولا تلتفت إليه لأنك إذا التفت له فتحت باب الوسواس كبير جدا فإذا الأصول هذه تبني على اليقين اخواني الكرام ولذلك قلنا هذا الحديث حديث عظيم حديث عظيم كذلك أيضا في النكاح ولو رجل مثلا طلق امراته الطلقه الاولى ثم شك في الثانيه قال هل طلقت الطلقه الثانيه ام لا ماذا ما يفعل الاصل ما ها انه طلقت طلقة واحده الثانيه هذه فيها شك فيبني على اليقين وهو الطلقه الاولى الطلقه الثانيه هذه لا لا لا تحسب لماذا لان فيها شك ما عنده اليقين فيها ما عنده اليقين الا اذا ظهر اليقين إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. كذلك في باب النجاسات ذلك يعني رجل خرج دخل يتوضا أو يستنجي سرواله نظيف خرج فوجد وجد شيء من من الرشاش وغذاك على السروال هو لا يدري هل, هل هو ماء أم نجاس لكن لما دخل كان السروال طاهر وهو توضأ بالماء لغذال فماذا يفعل يبني على ماذا على اليقين أنه السنوال كان طاهر أنه كيف شيء هل يعلم هل لا يعلم شك وقع فيه هل في النجاسة أم لا فاذا يبني على اليقين وهو عدم وجود النجاسة وهكذا يبني على كل هذه الأعمال والأحكام التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وازد عدك في الصلاة شك في الأولى شك في الثانية شك في الركعة الثالثة دع ما يريبك. إلى ما لا يريبك فهذه قاعدة من قواعد الدين ثم الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وابو هريرة مر, مر معنا ذكر ذكره وذكر ما يتعلق بسيرته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني. هذا حديث قال العلماء عليه جوامع الدين. عليه مدار الإسلام حديث هذا عليه مدار الإسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن كذلك رواه الإمام الترمذي. يعني الحديث الحسن هو دون مرتبة الصحيح لكن بعض العلماء يدخله في الصحيح ويجعله مما يحتج به يعني هو كالصحيح لكن أقل مرتبة أقل مرتبة لأن الصحيح أرفع منه مرتبة من ناحية ضبط الراوي ضبط الراوي أما الحسن قد يكون في الراوي شيء من الخفة في الضبط وإذلك يجعلونه حسن ولهم يعني شواهد ولهم ضوابط في غير ذلك فينزلونه يعني إلى هذه المرتبة الحسن أقل من الصحيح شوي ومنهم من يجعله كالصحيح شيء واحد فإذلك إذا قال العلماء حديث حسن فلنحن ناخذ به بعده ال ال الضعيف الحديث الضعيف قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أي من تمام دينه قول عليه الصلاة من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه فدل على أن الدين اخواني كرام يكون تاما ويكون ناقصا بحسب تصرفات صاحبه والمسلم يهتم بإكمال دينه ويحذر مما ينقصه لأن الإسلام جمع كل المحاسن الإسلام جمع كل المحاسن ولذلك ألف بعض العلماء في في هذا الأمر محاسن الدين الإسلام كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كتاب جميل اسمه محاسن الدين الإسلام موجود على النت اقرأوه لأن الإسلام كله محاسن عظيمه جدا وذالك النبي عليه الصلاة والسلام جمع هذا قالك من حسن إسلام المر تركم من جمع الكلمتين ومحاسن الاسلام كلها كما قال العلماء تجتمع في كلمتين كذلك في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان جمع محاسن الإسلام في كلمتين سبحانه وتعالى فقوله صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه ومما ينقص دين الإنسان أنه يتدخل في فيما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه ولم يوكل إليه بعد الناس يتدخل في أمور ليست من اختصاصه وليست من شأنه لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخلق ولا من ناحية الدولة والسياسة وغذة من فيتدخل في كل شيء مع انه ليس من اختصاص وقد يأتي بالأشياء العظيمة وقد يأتي بالمنكرات وبالأقوال الذريعه وقد يأتي صلى الله عليه وسلم بالفتن الخطيرة جدا والذي ينبغي علينا أن نتبع ما أمر نبيه نبينا عليه الصلاة والسلام نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة أو ليس مكلفا بالبحث ب فيه، فبذلك يستريح ويريح الناس ايضا فلو أن الناس سلكوا هذا المسلك العظيم، لحصل الوئام والوفاق والمحبة، ولكن للأسف يأتي بعض الفضوليين، فيتدخل في كل شيء، بل بعضهم يريد ان يتدخل حتى في حياتك وفي طريقة عيشك وغير ذلك من الأمور، مع أن هذا ليس من اختصاص وليس مكلفا بالبحث فيها. وتجد بعضهم يسأل يسأل أسئلة الكثيرة التي لا يحتاج إليه يعني لا يحتاج إليه لا في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته لو سأل هذه الأسئلة, الأسئلة فيما ينفعه لاستفاد لا وافاد وأفاد الناس ولذلك يعني أحد العلماء سئل مرة قيل له لإبليس زوجة وأولى قال ذلك عرس ما حضرناه مش دخلنا في إبليس له زوجة. <تصفيق> هذا سؤال بل... يعني ماذا يريد الإنسان من السؤال هذا <تصفيق> يعني شوف أين أين سرح سرح في أمور بعيدة عنه وتجد الله وربما لا يعرف لا يصلي ولا يتوضى ولا يأتي العبادات سبحان الله مرة كنا جالسين في مكة في الحرم المكي يعني في درس هذا العلماء هناك ثم ذكر مسألة فجاء سؤال أحد من الناس بذيس عن الشياطين وكذا وحياتهم فسألوا شي قال تعرف تصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال يجدخلك فيه. فالرجل ما يعلم شيء قال يجدخلك في الأسئلة هذه لماذا لماذا تسأل عن أسئلة ما كلفت بالسؤال عنها لماذا تسأل عنها أنا أمرنا بالتعوذ من الشيطان والتحرز منه وبالاتيان بالأذكار وغير ذلك من الطاعات المشروعة يحفظنا الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيف لكن لا نبحث ونسأل كيف هو حياته ماذا تستفيد منها ما تستفيد شيء وإنما امرت أن تتعوذ بالله عز وجل منه وهكذا كثير من الناس يبحث عن أمور ما, ما يعني ضيع للوقت ضيع للوقت كان يتعلم دينه و ومن ذلك ما يضر بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناوي الأمور تحدث وتحتاج إلى نظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأ ثم يتجد يتدخل في من لا يحسنون يعني أحيانا بعض الناس والله أنا تعجب في النوازن يعني المسائل العظيمة جدا التي تحدث من فتن خطيرة فيها سفك للدماء وقتل الأبناء وقتل النساء وهو يتكلم فيها بكل, بكل أريحية وبكل هدوء ويدل بدلوه وبقول يقول والله لو فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا وتجد هذه المسألة ليست من اختصاص وهذه المسألة تحتاج لأن يجتمع علماء الأمة ليفتوا فيها ومع تجد يعني بعض الناس يفتي فيها بدون ورع ولا تقوى وإلى غير ذلك. وهذا الأمور فضول الكلام يحدث البلبلة ويحدث الفتن بين الناس وبين المسلمين وفي أمور اخواني لابد أن تستر لابد أن تستر وذلك الله عز وجل أمرنا برد العلماء وقال قال الله وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به أين نشروه الله نهانا عن هذا يعني يأتي أمر من الأمن أو الخوف يتعلق بالدولة يتعلق حياة الناس أمن الناس إلى غير ذلك قال أداعوا به نشروه ثم قال الله وجل ولو ردوه إلى الرسول شوف تردوا إلى من ولو ردوه إلى الرسول هذا في حياتنا رد الأمر إلى الرسول بعد موتهن رد الأمر إلى أي إلى أي؟ إلى سنة إلى سنة عليه الصلاة والسلام قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر بينهم العلماء ترد الأمر للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما نحن اخواني كرام قد نقول القول ونخطئ وقد نتكلم في المسألة وما نزيد الأمر إلا مصيبة على مصيبة أو نفسد الأمر فيجب على الإنسان اخواني كرام يخاف على دينه فلا يدخل في شيء ليس من ورائه مصلحه لا له ولا لغيره بل قد يكون مفسدا عليه وعلى الناس اجمعين وهنا النبي يصين هذه الوصية العظيم على الإنسان ان يتذكر هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهذا يدخل في كل الأبواب التي لا تعنيك لا تتدخل فيها فتسلم تسلم فيها لأن الإنسان إذا تكلم يندم وإذا لم يتكلم لا يندم لا يندم إذا تكلم هنا يندم نسأل الله العافيه وإذا كان الصحابه الذي الله ابو كان ببو بكر الصديق, ببكر الصديق يمسك بلسانه بلسان ويقول هذا الذي اوردني الموائد وهو من ابو بكر الصديق الاكبر رضي الله عنه يمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموائد ماذا نقول نحن الله اكبر واذاك النبي عليه الصلاه والسلام لما نصح معاذ وبين له قال قال له قال له ألا أدلك على جمع ذلك كله قال أمسك عليك هذا وأشار الله عليه اللسان قال او مؤخذون نحن يا رسول الله بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاد يعني قال أولا يكبو أو يكبو الناس على مناخيرهم أو على وجوههم من لحصائد السنتهم أو كما قال عليه الصلاه والسلام الناس الذين يدخل كثير من الناس يدخلون على وجوههم وعلى من أخيرهم إلى النار يجرون هكذا بسبب حصاد الألسنة حصاد الألسنة اللسان خطير هذه قل ما في عظم يتحرك بسهولة صلى الله عليه و خطير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل الذي يقول الكلمة لا يقيلها بال في جهنم سبعين خريف كلمة واحدة أصلي الله العافية ونحن كم من كلمات وكلمات عافانا الله وإياكم ولذلك الإنسان إذا كان يخاف على نفسه يخاف على دينه إخواني الكرام فلا يتدخل في الأمور التي لا يحسنه والأمور التي ليست من اختصاص لأن الله علمنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم العلماء الذين يصنبطون الأحكام عندهم الأهلية النوازل معرفة الفتن معرفة هذا يصلح هذا لا يصلح افعل ما لا تفعل كثير من البلاد الاسلاميه التي دخلت في الفتن بعدما نصحهم العلماء لا تفعلوا لا تفعلوا واتبعوا الهوى وغير ذلك بعد ذلك رجعوا لهؤلاء العلماء قالوا والله كنتم على حق نصحتمون ولم نستمع وهذا يبين فضل العلماء ومكانه العلماء الرباني الذين يفتون في النمشة واحد تأتي لي بواحد شيخ وداعي يقولك افتي في النوازل لا نوازل لها, لها, لها علماء لها ناس يعني لهم مكانة علمية كبيرة جدا لأن هذه نوازل شيء مصائب إخواني خاصة لا يفتي فيها إلا هؤلاء العلماء رحمه الله تعالى فإذا يرد الأمر إلى أهلي فهذا حديث عظيم ومنهج قويم لو سار عليه كل مسلم لحصل في ذلك الخير الكثير والحلت المشاكل وتآلفت القلوب وتعاون المسلمون فيما بينهم لكن إذا صارت الأمور فوضى كل يتدخل فيما لا يعني ستصبح الأمور الكل يعني بعض الناس يعني يريد أن يتدخل في كل شيء فيما لا يعني فتصبح الأمور فوضى وفساد وشر واختلاف الرأي وعدم الثقة بأهل الحل والعقد والمسؤولين ثم العقبة أن تنتشر الفوضى بين الناس وهذا واقع أكثر الناس اليوم واقع أكثر الناس اليوم تجدهم في حتى في مسائل العلم الصعب الصعبة التي لي لا يحسن الدخول فيها إلا كبار العلماء ومع هذا تجد يعني صغار طلاب العلم ومتعالمين يدخلون فيها فتجد يحلل ويحرم ويفتي يقول كالحالة ليأفل لا يفعلوش فيها ما فيها ولا شيء بغير, بغير علم ولا بصيرة ولا شيء فهذا الحديث عظيم يجب أن يتخذ منهجا وإذا قلنا هذه الحديث تحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني من اشتغل بما لا يعنيه فان اسلامه ليس بذاك الحسن ليس هذا معنى الكلام ليس الحسن هذا اسلامه ليس بذاك الحسن وهذا يقع لكثير من الناس فلذلك اخواني كرام كما امرنا الله عز وجل كما امرنا النبي عليه الصلاه والسلام نسأل الله جل وعلا يوفقنا ويكم لكل خير وليجعلنا من عباده الصالحين فاللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا رب العالمين اللهم نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم بارك الله فيكم فيكم بارك الله